والعاديات طبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأفرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإن نعم إذا أبو